فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسربه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصل بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولا أصحاب الميعان والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصودة.